أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا وَمَا يَسْتَمِعُ الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ مَسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي سَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرُونَ وَإِنْ يُكَذِّبُوا الَّذِينَ مِنْ قبلهم جاءتهم رسلهم من بينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بير وحمر مختلف ألوانها وغراب بشود ومن الناس والتواب والأنعام مختلفة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 ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة من تبور ليوفيهم مجرهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور فالذي أوحينا حق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه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 لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقوى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يسترخون فيها. ربنا أخرجنا نعمل صانعا غير الذي كنا نعمل. أَوَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَ وقف فمن الظالمين الله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 شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة من بل إن يعيد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزور وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ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 ديره ولن ياخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء بسم الله الرحمن الرحيم يا غسيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على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 وَإِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَتًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَتًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ fahum la ybusarun ve sevab onlara ابشرو بمغفرة واجر كريم اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وفارهم وكل شيء وَأُرِبِلَ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ أَهْلُ مُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُم فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا ضَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ بُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ وَجَاءَ وقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسعلكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا يَعْبُدُونَ اتَّخِذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ إِلَّا بِإِذْنِهِ شَيْئًا وَلَا من جني ربك فسمعون قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين